يا من ظلرتك الظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتلرا فالظلم ترجع رقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يجعو عليك والمظلوم منتبه يجعو عليك وعين الله لم تمن انتبه انتبه والظلم نوعات ظلم لنفسك وظلم لغيرك وكلا هما ظلم تحكي هذه الاختة القاضلة قصتها لانها كانت تعمل عندهم خادمة وكانت هذه البنت الصغيرة بنت العشر سنوات او اقل تخدمهم خدمة متفانية وكانت امينة وكانت مضيفة على حد قبل هذه السيدة الكريمة وكانت تخدمها وزوجها وتخدم ولدها وابنها فقط خدمة متفانية ولكنهم كانوا يعذبونها وتقول بان زوجها كان يصعفها بالسلطة كخباح ويضربها اذا تأخرت في نزال واذا تصطع في عمل مع الناس السيطة وفي الطباح الماكن تعد الإخطار وتبسل أكبار وتضبط النطبخ وتبهم بالأولاد من الولد والبيت الى المدارس الى قين ذلك ومع ذلك يعذبونها ويضربونها ويصعفونها بالشهر ما ويقدمون لها مع ذلك ما تبقى عندهم من طعام ومن ثلاث الى آخر ذلك من بند ومهالة الشاهد القطار الشديد هذه البنت لابن رجل فلاح مزارع بطير قطير في مقابل انه يأخذ من هذا البيت عشرين جنيها فقط كل شهر لهذه البنت هكذا تكون السيدة طرد هذه البنت بعد هذا العذاب الشديد لانها فقدت بطرها من كثرة القرض وكثرة الكهانة والتعجيب والعمل أقدت البنت بطرها فلن خرجت البنت لم يبحث عنها لأنها لذلك الصالحة نافعة لهذا البيت الشاهد باقتصار تقول تخرج ولدها من الجامعة ثم تزوج زميلة له ستاة راقعة الجمال وعطته الله منها طسلا تقول وكانت الصفمة العليفة الشديدة علينا أن الطسلة كان أعمى حقب البطر تحول البيت الى حفظ وكآلة وفقدنا السعادة ولم نعود نعرف للسعادة طعما تقول وبعد ايام وبعد شهور فقدنا الامل في ان يعود البطر الى هذا القسل الجميل ولكننا صنمنا على ان تحمل من جديد برية ابني وذهبنا الى الاطباء وطمأنونا وطمأنونا وبشرونا لأنه محال أن يأتي مولود آخر أعمى البطر لأنه لا يوجد قرابة بين الزوج ودوجه أقول ونحن دفعنا البنت إلى أن تحمل واوى إلى آخره وحملت وحملت لبنت ووضعت بنت الجميلة تقول وضعنا أدينا جميعا على قلوبنا حتى قم أننا الطبيب لأن البنت تلينا وتبصر بطب الله جل وعلا أقول وكانت الفجيعة ووقعت المردات مرة أخرى فبعد سمعة اشهر نظرنا الى الطفلة الجميلة فوجدناها ترتز بطرها في اتجاه واحد فوضعنا ايدينا على قلوبنا وذهبنا بها الى الطبيب مرة اخرى وكانت المصيبة وكانت الصدمة مرة كاملة ان اخبرنا الطبيب لانها فقطت في الاخرى بطرها فاصيب الزوج الوالد الجد الذي طالما عذب الفتاة الصغيرة العمياء حتى فقطت بطرها ولا حول ولا قوة الا بلاه قالت فاصيب بحالة نسلية قاتلة ونقر الى مستشى نسلية و الى مصحة النسلية ولا حول ولا قوة الا بالله تقول وفرخ ولدي وسقط ولدي طريح التراش لأولي هذه الصدمة الكبرى واصيبت زرحته ايضا بحالة نفسية قاتلة تقول وملأ القلب الهم قلبي من مخيم الهم على بيتنا ولم نعد نعرف للسعادة طعمة تقول وانا اجلس في لحظة اللحظات تذكرت البتاة التي اصدناها بطرها لشدة الطعق الاهربائي ومشدة البرد والتعديد والألم تذكرنا هذه الفتاة قالت فخرجت ابحث عنها في كل الطرق وفي كل البيوت وفي الشوارع واذأل هنا وهناك وهناك حتى وصلت اليها وذهبت اليها وقلت لها تعالي قالت فكانت البنت اشد قطلا منا ولم تنس العشرة مع اننا اهلناها وادعذبناها وابلمناها تقول فجاءت معي وهي في غاية السعادة والطرح تقول جد بها اقودها انا لانها لا ترى فلما عادت الى البيت وسمعت ابنتي صوت هذه الفتاة نكت في الوخرة وتعلقت بها وعلمنا جميعا ان ما اصابنا كان جزاء من جنس عملنا فضربنا من هذه البنت ان تسامعنا وقالت وقلت اخدم بنفسي هذه الفتاة واخدم طفليي حبيبي ابني ولدي وحبيدتي بنت ولدي اخدم الثلاثة الذين فقدوا مطرهم يا اليها الظالمون انتبهوا فإن الظلم ظلمات نظم القيامة وستجنون تمرت ظلمكم في الدنيا قبل الاخرى ولا تعتروا بالمهال الله لكم ولا بكتر عليكم لا تطع يدك على مصري لا تطر المسلماً بظلم بغير حق ولا تأخذ حقه من ماله ولا تنتهي كربا ولا شرفا ولا تهم ولا تسفه ان الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا طوال فلا طوال هلا وعلى واتي سمايا سلم في